انت صاحب ليا نابك ايه من غدرك دي انت يا اغرب صاحب ليا نابك ايه من غدرك دي انا مش كنت عايز عذابك انا مش انت اسف وعذابك كنت عايز عذابك انا مش, أنا مش هل بحتاج لك رد الدابه وانت بكل الاسوء جرحت يا, يا رب تكون يا رب تكون يا رب تكون خلاص ارتح غدرك كبير كيف كسبت ايه غير المال اه كسبت كسبت غير المال لقيتك كذل وهم كبير عشانك قلت الدنيا بخير لقيتك كذل وهم كبير فكرتك صاحب تتصاحب بصك لك تحت يا ربي يا رب تكون خلاص سركح